بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إ ل ه إ ل ا هو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 وهمت كل امه برسولهم لياخذوه ودادنوا ب ي الباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب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 ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ا جحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح و من آ ب ا ئ ه م وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وفهم السيئات وانت في السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم <تكفر> ان الذين كفروا لنا لونا لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا ا م ت ن ا ا ن ت ي ن و أ ح ي ي ت ن ا ا ن ت ي ن فاعترفنا بذنوبنا ف أ ل إ ل ى ص ر و د من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمن فالحكم لله العليم ل ا كبير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 وفي عد درجات ذو العرش يلقي الروح من أ م ر ه يلقي الروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارز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 إ ن الله سريع الحساب و أ ن ذ ر ه م يوم الهازفه اذ القلوب لدى ا ل ح ن ا د للكاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور والله ي ق ض ي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إ ن الله هو السميع البصير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 من عندنا قالوا قتلوا ابناء الذين آ م ن و ا معه واستحلوا نساءهم وما تجد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني أ ق ت ل موسى وليد ا ر ب ه إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم و أ ن يظهر في ا ل أ ر ض الفساد وقال موسى إ ن ي عدت بربي و ر ب ك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 اتقتلون رجلا أ ن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم و إ ن يك كاذبا فعليه كذب واني تصادقا يصبكم بعد الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قول لكم الملك اليوم ظاهرين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 ممن للعباد ويا قوم إ ن ي اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضله الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم به حتى إ ذ ا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إ ل ا ف ي ت ب ا ب وقال الذي آ م ن يا قوم اتبعوني أ ه د ك م سبيل الرشاد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 فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم مالي ادعوكم إ ل ى النجاه وتدعونني إ ل ى النار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 فستذكرون ما أ ق و ل لكم و أ ف و ض أ م ر ي الى الله إ ن الله بصير بالعباد ف و ق ا و الله ا سيئات ما مكروا وحاق بان فرعون سوء العذاب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 ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار بخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا لهم ا من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال انا لنعصوك لنا والذين آ م ن و ا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الله مين معذرتهم ولهم ا ل ل ع ن ة ولهم سوء ا ل د ا ر ولقد اتينا موسى الهدى و أ و ر ث ن ا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب هدى وذكران اولي ا ل أ ل ب ا ب فاصبر إ ن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إ ن الذين ي ج ا د ل و ن في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه م إ ن في صدورهم إ ل ا كبر اسماء الله إنه هو ا ل س م ي البصير ع ل خ ل س ن ى